Ayinan yashrubu biha aribadullahi yufajirun haa tefjirah Yufuun bin nadhri wa yakafun yawman kan sharruhu mustakira Woyutakimun الطarama ala hubih miskina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 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هازا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذعون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره